وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَإِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ كَمَا لَمْ يَنصُرُوا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 117. أحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 118. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان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 الله الله لابنج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 هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اي فخذ <تخذوا> عدد وَوعد وَك أوليا أَ تُقونَ إلي بالِالم وَت وَقد كفَوا وَقَد كَفرَوا, كفروا بم جَأَك يُخْرِجُونَ رَسُولًا وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيَّ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن فالف پلو کمیا کو سیل کم دیم سنت گول فور لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القیامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم اسوة حسنة في إبراهيم والذين معا إذ قالوا لقومهم إنا برآبا لا عبود من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله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 رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي مُوسَىٰ وَالَّذِينَ مَعَهُ كان حَسَنَةٌ الله كَانَ يَرْجُو الله